الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم للمسلمين أجمعين هذا السائل يقول ما حكم تعليق حلقة من نحاس في اليد حتى يشفى المريض أو لا يشفى لابسها من الروماتيزم تعليق هذه الحلقة التي سأل عنها السائل وربما أنها تباع في بعض الصيدليات ويصرفها بعض الأطبة ويدعى أن فيها شفاء من مرض الروماتيزيوم هي في الحقيقة كما نبه أهل العلم ومنهم الشيخ الدين رحمة الله عليه والشيخ بن عثيمين وغيرهما من أهل العلم هي من جنس ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق الحديد والودع والخرز والصدف ونحوها وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في يد رجل حلقة من صفر قال ما هذه قال من الواهنة والواهنة مرض يصيب الرجل في عضده يصيب الرجل في عضده فكان, فكان في الجاهلية ربما وضع بعضهم حلقة من صفر ويزعمون أنها تخفف هذا الألم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه قال من الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا وفي رواية قال بذها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ومعنى قوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا أي لا تزيدك إلا علة ومرضا. ثم قال له أما إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا أما إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وهذا فيه أن من يتعلق هذه الأشياء ويضعها في عضده أو في يده أو يعلقها في عنقه يوكل إليها ومن وكل إلى هذه الأشياء وكل إلى الضعف والضياع وانحرم من الخير وحصل الخسران في دينه ودنياه وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى في يد رجل خيطا فقطعه وتلا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وتعليق هذه الأشياء الخيوط وحلقات الحديد أو النحاس أو تعليق التعليق على الصدر أو في العنق أو نحو ذلك من أجل الشفاء من المرض أو من أجل دفع المرض أو من أجل الوقايه من العين كل ذلك من السرك مأمن تعلق شيئا من هذه الاشياء لدفع البلاء أو رفع البلاء فقد أشرك وهو إما مشرك سركا أكبر إذا كان يطلب الشفاء والعافية من هذه ويعتقد أنها بذاتها هي السافية هي العافية هي الدافعة أو شرك أصغر إذا جعلها أو لبسها سببا للشفاء إذا اذا لبسها سببا للشفاء معتقدا أن الشفاء من الله ولكنه يلبسها على أن سبب هذا شرك أصغر ودريعة للشرك الأكبر والواجب على العاقل أن ينبذ هذه الأشياء كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام انبذها أن ينبذ هذه الأشياء وأن يبتعد عنها وإن زينها له المزينون وزخرفها له المزخرفون ومدحها له المادحون وتحدث عنها المجربون كل هذا لا يغني شيئا والسنه هي الحاكمة حسنا الله عليكم هذا السائل يقول قبل سنين وفي الشوط السادس من الطواف يوم العيد فقدت الوضوء فخرجت ثم توضأت ثم كملت الطواف من الشوط السادس فهل هذا صحيح في خلاف بين اهل العلم في من انقا انقا انتقض وضوءه في الطواف هل يتوضى ويستأنف او يبني على ما سبق في خلاف بين هذه المسألة والذي هو في العمل أو في الطواف نفسه يحتاط للدين في العبادة وأما الأمر الذي انقضى فإن شاء الله ليس عليك شيء نعم وهذا يقول والدي توفي ولم, ولم يحج فعلى من أحج الأول قال عليه الصلاة والسلام لمن سأله أي الناس أحق بحسن صحابتي قال أمك. قال, قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك فالوالدة يبدأ وحقها أعظم الوالدة يبدأ بها وحقها أعظم وأكبر نعم. هذا يقول هل إذا حج الإنسان عن نفسه وأراد ان يحج أو يعتمر عن أمه أو أبيه فهل يلزمه دم أو دم أي الذبح إذا جمع الحاج في سفرة واحدة بين عمرة وحج متمتعا أو قارنا فعليه هدي يتقرب به إلى الله عز وجل شكرا لله على تيسيره وتوفيقه للجمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة سواء كان هذا عنه أو عن غيره من جمع في سفرة واحدة بين حج وعمرة متمتعا كان أو قارنا فعليه هدي يذبح في مكة تقربا إلى الله وشكرا على هذه النعمة العظيمة واما من اعتمر ورجا فليس عليه هدي ومن حج مفردا فليس عليه هدي وهذا هدي التمتع نعم صلى الله عليهكم هذا يقول هل يجوز القراءه في الماء ويرش به البيت او السياره لدفع العين جاء بعض السلف جاء بعض السلف القراءه في الماء وشرب الماء واما الوقاية للعين في بيت الإنسان وهذا يكون بالأذكار التي شرع للعبد الاتيان بها وذلك بالتسمية إذا دخل وإلقاء السلام سواء كان بالبيت أحد أو ليس به أحد السلام في الدعاء بالسلامه والوقاية من الشرور فيسلم سواء كان البيت فيه احد او لا او ليس فيه احد يلقي السلام وكذلك قراءه القرآن قد جاء عليه الصلاة عنه عليه الصلاه والسلام انه قال اقراوا القران في بيوتكم وقال ان الشيطان لا يدخل بيت لا يدخل بيتا تقرا فيه سوره البقره والعنايه بالاذكار في الصباح والمساء وادبار الصلوات من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء إذا أصبح لم يضره شيء حتى يمسي فيعتني بالأذكار والدعوات ويحافظ عليها وقراءة القرآن في بيته هذا الذي ثبتت به سنة النبي عليه صلوات الله وسلامه أقول في السؤال الثاني هل يجوز للمأموم يوم الجمعة أن يصحح الإمام إذا أخطأ في قراءة آية أو حديث أو يخبره بشيء ضروري يحصل في المسجد مثلا مر معنا في الدرس الماضي مخاطبة الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب قال هلكت هلكت الماشية أو, او نعم هلكت الماء هلك الاموال وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا وهذا خطاب عن عن حاجه وعدم يعني مقاطعه الامام في في خطبته هو الاولى هو الاولى ان لا يقاطع في خطبه وان تبقى موضوعات الخطبه مترتبه متواليه وإذا كان هناك تنبيه يستدرك في, في تمام الخطبة ونهايتها ينبه ويستدرك مثلا في في مرة أخرى أو إذا كان أمرا يعني ارتج على الإمام وأراد أن يأتي بالآية من حفظه فجاء بأولها ولم يستطع أن يتمها ونحو ذلك ففتح عليه بعضهم ومن هو قريب منه بتنبيهه ببقية الآية فهذا لا بأس به هذا يقول رجل ظاهر زوجته مع العلم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب وقد أمي لا. لا يقرأ ولا يكتب وقد افتاه البعض بالصوم شهرين لمراجعتها وهو يقول أنه وقع عليها قبل الصيام ثم صام وقد أنجبت هذه المرأة منه أولاد وأنجب منها أولاد وبنات فهل يسأل ما الحكم؟ وما حكم هذا الفعل الحكم أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه ليس له معاشره الزوجة حتى يقوم بما أمره الله تبارك وتعالى به ولكن هل, هل يجزئ هذا, هذا الصيام أو لا يسأل أهل العلم نعم سلام الله ليكم هذا يسأل يقول النبي البول فما هو ما هو الحكم وماذا يفعل إذا يصلي من كان به سلس البول أو سلس الريح وهو عدم تحكم الإنسان في بوله أو في الريح التي تخرج منه فيخرج منه من غير إرادته فمثل هذا المشروع في حقه أن يتوضا لكل صلاة إذا جاء وقت الصلاة ونودي بها يتوضا ويصلي ولا يلتفت لما يخرج منه لا يلتفت لذلك وإنما يصلي على حاله وكذلك إذا أراد الطواف يتوضا ويطوف ولا يلتفت يكمل طوافه ولا يلتفت لا لما يخرج منه لأن, لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم هذا الذي يستطيعه نعم السلام عليكم يقول السائل ما حكم دعاء القنود في صلاة الفجر الذي ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو القنوت في الصلاة المفروضة في النوازل إذا نزلت بالمسلمين نازلة ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام سنة أنه كان يقنط في صلاة الفجر أو في غيرها على الدوام ثبت عنه صلى الله عليه وسلم القنوت في الفجر في النوازل مثل ما ثبت أنه قنت شهرا على رعل وذكوان وقنت على بعض المشركين كان إذا رفع رأسه من الركوع يقنت ويدعو على بعض المشركين بأسمائهم من اشتد أداهم على المسلمين فهذا ثبت هذا القنوط ثبت في النوازل أما القنوت المستمر الدائم في صلاة الفجر فهذا لم تثبت به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم هذا يقول عندنا عالم يقول أن الأضحية لا يجوز ذبحها إلا في يوم العيد فقط فما هو رأيكم الجواب أن هذا خطأ لأن يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة كلها أيام ذبح أيام يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة إلى أن تغرب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق هذه الأيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده كلها أيام ذبح وإذا كان هذا العالم يرى أن يوم العيد أفضل فلهذا وجه أما أنه لا يذبح إلا في يوم العيد فهذا لا دليل عليه وهذا السال يقول أمي أحيانا تطلب مني أن أرقيها أو أرقي أحد إخوتين وأنا أعلم أن ما بهم شيء ولكن بمجرد ولكن مجرد وسواس وشكوك يشكونها فهل يجوز أن أقرأ عليهم لكي لا تجزع أمي؟ إذا كانوا صغار لا يحسنون الكراءة فقد جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بتعويذ الصغير قد مر معنا تعويذ النبي عليه الصلاة والسلام للحسن والحسين وإذا كانوا كبارا فإنه يجتهد في نشر العلم بينهم وتعليمهم والسنة والأذكار والدعاء وتعليم والدته الأذكار وأن يحضر الكتب التي فيها الأذكار الصحيحة وتقرأ في البيت وتحفظ ويعتنى بها والوالدة إنما أرادت هذا لأجل الخير لأولادها والخير بتعلم السنة فعلى السائل أن يجتهد في نشر السنة والعلم والذكر والدعاء فتتعلم الوالدة ويتعلم الإخوان يقول في السؤال الثاني هل يجوز أن نقول أن سبب المطر هو تبخر المياه أو تبخر مياه البحار والبرك؟ المطر رحمة الله جل وعلا المطر رحمة الله وهو الذي سبحانه وتعالى يرسل الرياح وينشئ السحاب وينزل المطر وقد ينعقد السحاب ويجتمع ويسد الأفق ولا ينزل المطر فتحرك السحاب وتحرك ال الرياح ونزول الأمطار كل هذا منة الله سبحانه وتعالى وفضله هناك امور جعلها الله عز وجل اسبابا الرياح قال أرسلنا الرياح لواقح اي تلقح السحاب جعل الريح ملقحا للسحاب مثل ما قال العلماء كما يلقح الذكر الانثى وكذلك يا يتحرك السحاب من مكان إلى مكان بالرياح التي سخرها الله جل وعلا وهناك ملائكة وكلهم الله عز وجل بهذا الأمر فالله جعل للمطر أمور وأسباب ورحمة الله ويطلب المطر بالتوبة والاستغفار والدعاء فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. السلام عليكم هذا يقول عندنا. وعندما وعندما ينزل المطر عندما ينزل المطر لا يليق بالمسلم ان يقول نزل المطر لأن الرياح جيدة كانت الرياح جيدة أو نزل المطر لأنه مياه البحر كذا وكذا أو نزل المطر وإنما إذا نزل المطر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته إذا نزل المطر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته هذا الذي يقول المسلم لا يتحدث عن الأسباب ولا يتحدث عن ما ليس سببا وإنما يتحدث عن مسبب الأسباب ويتحدث بنعمته ومنته فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته وقد مر معنا الحديث قال, قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمن قال مطرنا برحمة الله مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب حسن الله يكم يقول عندنا في بلادنا يجتمع الناس في المسجد لقراءة القرآن ورفع الصوت به وذلك قبل صلاة الظهر والعصر فهل هذا مشروع الاجتماع في المسجد لأجل تعلم القرآن ومدارسته فيه ثواب عظيم قال عليه الصلاة والسلام اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة واسيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده إذا كانوا يجتمعون في المسجد من أجل تعلم القرآن ويكون عندهم مقرئ يصحح لهم ويقرؤون واحدا تلو الآخر ومن يخطئ منهم يصحح له خطأه ويقوم له تلاوته فهذا من الأعمال الصالحة الداخل في الحديث المتقدم وفي قوله عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام يقول عندما تكرر الأذان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هل نضيف كلمة صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ورد في السنة أن الأذان إذا انتهى إذا انتهى الأذان وقال المسلم مثل ما قال المؤذن يقول اللهم صل على محمد قال ثم صلوا عليه. يعني بعد انتهى الأذان قال ثم صلوا عليه وسلوا الله لي الوسيلة فإذا انتهى الأذان يقول المسلم بعد قول لا إله إلا الله يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم بعد ذلك يأتي بالدعاء اللهم آتي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وايضا بمناسبة هذا السؤال بعض الناس وهم قله جدا إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله قبل إبهامه ووضع إبهامه على عينه وقال حبيبي وقرة عيني أو كلاما نحو هذا وهذا ورد فيه حديث لا لا يصح ورد فيه حديث يذكر في بعض الكتب وهو لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز العمل به لأن العمل إنما يكون بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أما, أما هذا فلا يصح أن يعمل به لأنه ليس له أصل ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فلا يعمل بمثل هذا وإنما يعمل بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض العوام يغتر أي حديث يجد في أي كتاب أو يقال له يعمل به ولا يفكر في هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه ينسب إليه وليس من كلامه عليه الصلاة والسلام نام هذا سهل يقول ما صحة الحديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مكان يذكر الله حتى تشرق الشمس فصلى ركعتين إلا كان له كأجر عمره هذا الحديث حسن عدد من أهل العلم حسنه عدد من أهل العلم من صلى الفجر في جماعة وبقي في مصلاة حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر عمره لا. هذا يقول رجل صلى الظهر في الفندق ولكن ليس اتجاه القبلة وصلى الصلاة الأخرى في المسجد وقبل طلوع الفجر نبهه ونبهه نبهه نبهه أصدقائه على اتجاه القبلة في الفندق فصلى صلاة الظهر اتجاه القبلة السؤال هل الصلاة هل الصلاة تلك أو ذلك اليوم جائزة بما أنه صحح صلاة الظهر أم عليه إعادة كل الصلوات لا يعيد كل الصلوات وإنما يعيد هذه الصلاة التي صلاها إلى غير الكبلة عن تفريط لأنه صلاها عن تفريط لا عن اجتهاد فهو في الفندق ولا يكلفه معرفة الكبلة وقتا ويسهل عليه جدا ان يعرف فكان مفرطا وصلى إلى, إلى إلى غير القبلة فاعاد هذه الصلاة التي صلاها إلى غير القبلة اما الصلوات الأخرى فلا يعيدها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعاله وصحبه اجمعين